أنا على فراقكم ما شفت راحا ونراح بس لن نياحا ويوم فراقكم أظلم صباحا ولتفقد وليها تأجع شلون تقول لي ذَعْنِي أُوَدِّعُكُمْ وَادَّعَتْهُمْ وَلَمَّا إِعْتَنَقَتْ أَخَاهَا الرَّضِيعُ شَبَكَ بِيَدَيْهِ عَلَى رَقَبَتِهَا كلما أرادوا نزعه من أخته لا يقبل الرضيع والحسين يريد يرحل في يوم الرحيل حسين نزل عن صحوة إحصان يا رباب الزوم عبد الله يجي ويا راحا يتلع عند اختت صيح أمه ياضي وعيوني شو تقول له؟ يا عبد الله تعال وياي أسلك وتسليني هذه أم أمّا يا أقدر على أفراقك يا ابن الفرقة تجويني رفض عبد الله حضن أمّا وظلّت أمّا حيران